الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخانون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاده وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والالْمؤمننونَ وَالْمُؤمنِنَةُبععْضُهُمأَوليا أبَعض يَأمررونَ بالِالمَعْروف وَينهوون عن المُمكَرِ وَقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزَّكةَ وَيُطيعون الله وَرَرسله أولائِكَ سَ يَرحَمُهُم الله أُولائِكَ سَ يَرحَمهُم الله إِ اللهَّه عزيزٌ حَكم.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 بَنِي الْأَلِيمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَعقَبَهُمْ نِفَاقَم فِي قُلوبِهِم إلى يَْمَقَوونَهُ بِمَا أأَخْلَفُ اللهَّ مَا وَعددُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّه مَا وَعددُهُ بِمَا كانَوا يَكذِبون أَلَم يَعلَوا أن اللهَّ يَعلملَُ صِّهُم وَنَجواهُم وَأََّ اللهَّه عََّامُ الغُيضَ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 ما كانوا يكسبون فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقلن لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيت بالقعود اول مره فقعدوا مع الخلفين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 وتزهق أنفسهم وَهُمْ كافرون وإذا أنزلت سُورَةٌ أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكون مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله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 والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدون ما ينفقون انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون